بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المورود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أنت 122. إذ هم عليها قعود 123. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 124. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد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 لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصحيح